الجولة الرابعة علاج أمراض القلوب رسم قلب إلى من يحاولون الثبات فتغرقهم أمواج الفتن إلى من وقعوا صيدا لصحبة لا تليق ولا تنفع إلى من ظنوا أنه لا فائدة فيهم ولن يقبلهم ربهم تعال بنا نصارح أنفسنا ونمسح بيد حنون على قلبك لترى من قلبك ينابيع لا تنفد من منابع الايمان لترى من نفسك ابارا لا تجف من انوار الايمان هيا بنا اذا الصافرة الاولى السراب المخيف لا مبالاه محفوفه بالمخاطر ايا مقبلا على ربه غض بصرك عن كلمة سوف ونصحك لقمان يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف كان بين خطرين عظيمين أحدهما أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي حتى يصير ريا وطبعا لا يقبل المحو والثاني أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال بالمحو فما هلك من هلك إلا بالتسويف وسهل الأمر سهل بن عبد الله التوبة ترك التسويف يا بطال سبقك أهل العزائم وأنت في سوف ولعل وعندما وغدا هائم يا واقفا مع تقصيره إلى كم تؤخر التوبة وما أنت في التأخير بمعذور إلى متى يقال إنك مفتون ومغرور؟ استئصال يشفي قال عون بن عبد الله إن من أغر الغرة انتظار تمام الأمان وأنت أيها العبد مقيم على المعاصي لقد خاب سعي المعرضين عن الله وقال ما نؤمل إلا عفوة وغلبه البكاء ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور صحيح ولذا صاح أبو الدرداء ألا تستحون تبنون ما لا تسكنون وتأملون ما لا تدركون وتجمعون ما لا تأكلون إن الذين كانوا قبلكم بنوا شديدا وجمعوا كثيرا واملوا بعيدا فاصبحت مساكنهم قبورا وامالهم غرورا وجمعهم بورا ويلتقط طرف الحوار عبد القادر الجيلاني موضحا لا تغتر بعمل من الأعمال فان الأعمال بخواتيمها عليك بسؤال الحق عز وجل ان يحسن خاتمتك ويقبضك على أحب الأعمال إليه اياك ثم إياك إذا تبت أن تنقض ثم تعود إلى المعصية ولا ترجع إلى توبتك بقول قائل ولا توافق نفسك وهواك وطبعك وتخالف مولاك عز وجل اقطع رأس سوف يحل اللغز الحارث المحاسبي ويقول اقطع سوف بخلقين أحدهما خوف المعاجل بالموت أن يكون اجل الله عز وجل في روحه قبل اجل التوبة فيموت بحسرته لم يبلغ أمله ولم يتب من ذنبه فلا إلى الله تاب ولا بلغ من لذاته ما أراد والثانية أن يضرب الله عز وجل قلبه بعقوبة مانعة له من التوبة من القسوة والاقفال. وبشرك الإمام السمر قندي من قصر أمله أكرمه الله تعالى باربع إحداها أن يقويه على طاعته لأن العبد إذا علم أنه يموت من قريب يجتهد في الطاعات فيكثر عمله والثانية تقل همومه والثالثة يرضى بالقليل لأن همه الآخرة الرابعة ينور الله قلبه مواجهات إذا كان الموت ليس له وقت معلوم من العمر المحدود وليس لديك معرفة بمن اسمه مطلوب فلا تأمنه أن يأتيك في صغر أو كبر أو شباب أو هرم إذا لم تكن للموت علة معلومة فلا تأمنه في صحة أو سقم ولا في حضر أو في سفر ولا في بر أو في بحر ربما يأتيك المرض أو يظهر الشيب أو يذوقه صديق أو قريب وربما كانت رسائل مفهومة ليس بعلامات ولكن لا الشاب ينتهي ولا الصغير يكف ولا الفتاة تعي ولا الشيخ يدرك أو ما تستحي من استبطائك هجوم الموت واقتدائك برعاع الغفلة الذين لا ينظرون إلا إلى صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون يا من تحدثه الآمال دع عنك هذه الوساوس وانظر متى تنتبه لصلاحك أيها الناعس ومتى تطلب الآخرة يا من على الدنيا ينافس متى تذكر وحدتك؟ إذا فرت عن كل مؤانس وإذا جاءك الموت انتبهت وقت لا ينفع الانتباه اقرأ واعمل وكأنه قيل لك إنك ستموت الساعة وروحك لن ترجع في شهيقك وملك الموت على رأسك والقبر من ورائك ينادي أنا بيت الوحش أنا بيت الظلمة أنا بيت الدود لأن الروح بيد خالقها لا بيدك ولا تدري متى يرسل لك صاحبها لياخذها فما زالت التوبة مقبولة والعثرة مقالة والدعاء مجاب فبادر قبل أن تغادر وإذا أخذت أمانا وعهدا من ملك الموت بتأخير أجلك ساعة فلا داع لهذا الكلام ولكن ابن المبارك قالها قبلك عامة دعاء أهل النار يا أف للتسويف وخذها من السري السقطي من استعمل التسويف طالت حسرته يوم القيامة ضع الإجابة الآن وحالا متى تصلي؟ متى تصالح مصحفك؟ متى تدرك صلاة الفجر؟ متى تصلي بالليل ركعات؟ متى تحافظ على صلاة الجماعة؟ متى تقطع أسباب المعصية؟ متى تصل رحمك؟ متى تتصدق؟ متى تخرج زكاة مالك؟ متى تغير نقودك من بنوك الربا إلى أخرى حلال؟ متى تقلع عن التدخين؟ متى تصاحب الصالحين؟ أختاه؟ متى تتحجبين؟ متى ترتدين الملابس التي يناشدك بها ربك؟ وحبيبك صلى الله عليه وسلم متى تقطع علاقتك بشاب لا يصلح لك أمي أبتاه متى تهتمون بتربية أولادكم ومتى تتابعونهم في الصلاة وقراءة القرآن يا قليل الزاد يا من أشغلته سوف عن العمل وعلقته بالأمل أنذرك وأحذرك هذه الكلمة فإنها أنشودة الفاشلين وشعار الخاسرين ونغمة الكسالى وعذر البطالين واستفهم أنت خبر نفسك إلى متى سوف سوف سوف ما عندي خبر فلا يكن حالك صامتا تنتظر موعدا مع الأقدار المجهولة أو تترك نفسك نهيبة للظروف المحيطة قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك ولست والله تدري أي المسالك سالك إما لجنة عدن أو في المهالك هالك همسة يقول محمد ابن اللكافة من أكثر ذكر الموت اكرم بثلاثة تعجيل التوبة وقناعة النفس والنشاط في العبادة الصافرة الثانية حطم صنم صحبة سوء اين عقلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل صحيح يا غافل كم مرة اوقعتك صحبتك في شباك الضلال والسخط وفي كهوف المعاصي والزلل وأغرقتك في سيئات وشبهات وأنت تابع لهم بلا اقتناع ومقبل عليهم بلا تفكير وكأنهم بعقل وأنت بدونه فانظر كم اودوا بك في مصائب وما زال الشيطان يغشى على تفكيرك وأنت في الأخطار ماض ألا صح وساعة تفكروا إخواني في أهل الفساد وأهل الصلاح وميزوا أهل الخسران وأرباب الأرباح فيا سرعان عمر يفنيه مساء قبل صباح ولا أعلم كيف ترافق نبيك في الجنة وحولك رفقة سوء ويكشف عنك هذه الغشاوة على كرم الله وجهه لا تصحب الفاجر العاصي فإنه يزين لك فعله ويود لو أنك مثل أين عقلك؟ عقبة تعرقل المسير إن صحبة السوء مشكلة عظيمة وإن شئت قل أساس كل المشكلات مع ربك إذ إن صاحب السوء يزين لك المعصية ويوقعك في شباكها ويكبلك بحبالها وأنت تسير غير مبال وذلك يسهل من أمر ذنوبك وتقصيرك مع ربك حيث الكثرة تغلب الشجاعة ولكن هنا لا ينطبق هذا المثل من أي جهة كانت لأن صحبتك مؤشر لحياتك مما ستناله بعد مماتك فكم من صاحب عصيت الله عز وجل معه وتصنعت له في معاملتك ولكن اختطفه الموت قبلك وبقي عصيانه في كتابه ولكن سبحان ربك الرحيم الرحمن أن أمهلك حتى تقرأ وتعمل وتهدأ وتستريح ولا يغرنك كثرة الهالكين كثير من الأصحاب هنا في الدنيا وهم في الآخرة كذلك لا طاعة ولا صلاة ولا قرآن ولا معنى إيماني يتغلغل بقلوبهم أو استغفار يشرح صدورهم أو توبة تصلح حالهم ولذا فإن صحبتك لا بد منها ولكن ماذا تفعل بعدما تنوي التوبة وتقطع أشواك المعصية من جذورها حتى لا تنبت وتغلق عليها المنافذ وتدفن في أرض يابسة لا زرع فيها ولا ماء ولصاحب الفتح الرباني كلمة لا تخالط الناس مع العمى مع الجهل مع الغفلة والنوم خالطهم بالبصيره والعلم واليقظه فإذا رأيت منهم ما تحمده فاتبعه وإذا رأيت ما يسوءك فاجتنبه وردهم عنه مثال رائع ويضرب لك المحاسبي مثالا لتفهم مثل بين أن لو كنت كلما لقيت إخوانك وأصحابك أخذ من لحيتك شعرة أو من ثوبك سلكا لقل لقاؤك لهم ولا أبغطهم ولقاءهم لأنك تعلم أنه إن دام ذلك ذهبت لحيتك وصرت مشوها وتعريت من ثيابك سريعا فكذلك كن مشفقا على نفسك وعلى دينك يا سبحان الله تخاف مظهرك وتخاف ثيابك ولا تخاف على نفسك وقلبك بل ولا تخشى على دينك وهنا أقولها لك على الملأ إن صاحبت فصاحب من تذكرك بالله رؤيته إن نسيته ذكرك وإن قصرت في طاعته أعانك وإن هجرت كتابه نبهك وإن أقدمت على ذنب يأسك وإن عزمت بوثبة إلى الجنة مد يد العون وساعدك ولذا تحرر من أصدقاء السوء أليس للتوبة فرحة؟ أليس لراحة النفس من متعة؟ واسمع قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح كمثل العطار إن لم يعطك من عطره أصابك من ريحه صحيح ولكن كيف سأترك أصحابي بعد هذه العثرة؟ يا أختنا يا أخانا ببساطة شديدة تحررك من أصحاب السوء مطلوب وبعدك عنهم مرغوب لكي لا تنحدر بك معاصيك إلى الشيطان مرة أخرى ومن الواقع أقول تدرج في ذلك بأن تغير نفسك اولا ولا تشاركهم قبيح الكلام أو سيئ الأفعال اصنع لك شخصية واصنع بينهم لك قرارا تجرأ ولا تسمع لاستهزائهم لأنك تطلب رضاء ربك ونبيك وهل هناك أعظم وأثمن وأجمل من ذلك؟ إذا جلست معهم فأفلتت منهم كلمات نابيه أو خوض في الباطل أو الأعراض فالزم الصمت ثم انصحهم برفقه وأكثر دعائك واستغفارك لعل وعسى أن تصلح حالهم وتكون سببا في إفاقتهم من غفلتهم التي في ظلها يعمهون استعن جوارا لذلك بصحبة الصالحين صحبة المسجد وصحبة صلاة الفجر وصحبة دروس العلم وغير من نفسك وأصلح من شأنك فاصبر وتحمل واسمع ربك وما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نصائح. قال إبراهيم التيمي إن الرجل ليأتي القوم وهم يخوضون في الباطل فيصرفهم إلى الذكر فيكون له أجره وأجرهم. استعن بربك والزم سنة نبيك. إذ كيف تأخذ بيد غريق وأنت لا تعلم عن السباحة شيء فاشتغل بنفسك إلا أن تبتلي بلقاء أصحابك فأظهر لهم من نفسك خير قلب رحيم وصدر منشرح وقلق جديد حسن ولسان طاهر لا يخوض في الباطل اغضب بلين إذا تحدثوا في معصيه وشاركهم الطاعة بحماس كن في طريق وهم في آخر إذا أرادوا المعصية وعزموا عليها واتبعوا خطواتها فكأنك من الهند وهم من كوكب آخر انتبه لقول بشر الحافي ستون من مردة الشيطان لا يفسدون ما يفسده قرين السوء في لحظة الأهل والأقارب وصيتك وهذه عقبة أخرى أهلك أخوك وأختك ووالدك وابن عمك وهكذا فتجد من الأقارب الاستهزاء والسخرية أو ربما يكونون صالحين مصلحين فيا بشرك ويا لحلاوة لحوقك بهم وأنبه سمعك لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن كنا قبل في أهلنا مشفقين ويشرح السلف أي تخاف عواقب ذنوبهم وتشكو إلى الله غفلتهم وتدعوه لهدايتهم مع أن تتحرك بالدعوة بينهم وتنشط في إصلاح حالهم وآخر القى الحبل على الغارب متحججا أنهم لا يسمعوا لي وربما بعد فترة صار غافلا مثلهم لأنه لم يفقه بعد كيفية الثبات فقال الله فيه إن وأنه كان في أهله مسرورا فكن حذرا وإياك أن يفتنوك في دينك واسمع ربك قو أنفسكم وأهليكم نارا وقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها فلا تيأس منهم وأقلها قول حبيبك بلغوا عني ولو آية صحيح وكثرة الطرق تلين الحديد وكثرة القطرات تذيب الصخر وكثرة الدعاء تفتح ما القلوب ذلك لأن ربك هو المستعان ثم ما هو إلا قليل إذا كان الاستهزاء دأبهم معك فاعلم أن له ثمنا عند ربك ليرى صدقك معه فما هو إلا قليل حتى يرسل عليك سكينته ويؤيدك بمعونته ويرحم مكابدتك ومجاهدتك وبعدما تجشمت مشقة كل هذا فيخفف الله عنك وتبرق اطياف قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار وهم يقولون ألم نكن معكم وعند باب الجنة فاهدأ واسترح وانتظر لعل الله يحدث بعد ذلك معهم امرا هذه القصة لك ذهب عمرو بن نجيد إلى مجلس الإمام أبي عثمان فأثر في قلبه كلامه فتاب ثم مرض وكسل فكان يهرب من أبي عثمان إذا رآه ويتأخر عن مجلسه فاستقبله أبو عثمان يوما فحاد عمر عن طريقه وسلك آخر فتبعه أبو عثمان حتى لحقه وقال له يا بني لا تصحب من لا يحبك إلا معصوما إنما ينفعك أبو عثمان في مثل هذه الحالة فتاب عمر وعاد إلى الله والتزم طريق الجنة أراك ما زلت تفكر أليس كذلك شوق يزيح الغمام عن أنس بن مالك يقول صلى الله عليه وسلم متى ألقى أحبابي فقال أصحابه بأبينا أنت وامنا أولسنا أحبابك فقال أنتم أصحابي أما أحبابي فهم قوم لم يروني وآمنوا بي وأنا إليهم بالأشواق لا أكثر. راجع كنز العمال فيا لها من متعة عندما يحل العناق وتبلغ الأشواق ذر السحاب والنبي يحتضنك وصدرك على صدره وآخرون لك الكلام يا أنت ويشتاق إليك أنت فهل لا بادلته الشوق الصافرة الثالثة الشهوات المنهكة فلا تحسبوا اني نسيت ودادكم وإني وإن طال المدى لست أنساكم حفظنا وضيعتم ودادا وحرمة فلا كان في هجرنا اليوم أعزاكم فكم لبيتكم إذا دعوتموني فما منعكم عن رحمتي وأغراكم برقية. يا حبيب قلبي لا تدع شهوات الدنيا تهيمن عليك قلبا وفكرا أليس لك عقل؟ أليس لك قلب؟ قف مع نفسك وقفه لا تظلم نفسك معك أكثر من هذا أرجوك أناديك قف مع قلبك مع عقلك أنت راض عنها؟ كمائن الشهوات إن كمائن الشهوات المنصوبة لابن آدم في شبابه خاصة وبقية عمره عامة هي شباك لا تلين إلا في يد المجتهد الذي يناشد العفة ويسعى لها أما من ترضيه لذته وتبهجه شهوته فهو حسرته بعد انقضائها ذلك الحبل الذي يكتف الإنسان عن طريقه ربه فهذا متعلق بصورة فتاة ويزيغ بصره هنا وهناك ويود لو أن له ألف عين وهذا مصيبته أكبر فهو من مرتادي المواقع الإباحية التي فتكت بشباب الأمة وأصبح الكلام كان يا مكان هناك شاب يطمع في الجنة وهو لا يدري أنه على طريق من طرق الإدمان وهذا تبدلت عنده المفاهيم وصارت أهدافه تنحصر في كيفية قضاء شهوته وبالصورة التي يرضاها فيسرح عقله وتتجول عينه ويتشوق قلبه ليضع شهوته في أبهى صورها وآخر أصبح وكأنه أعمى لا يرى إلا شيئا واحدا أبله لا يدرك إلا شيئا واحدا أخرس لا يجيد إلا لغة واحدة هي شهوته هذا كل ما يأمل؟ صرخة وإغاثة ولذا صرخ صاحب إغاثة اللهفان في هؤلاء العاشقين الغافلين المعذبين تلك لعمر الله الفتنة الكبرى والبلية العظمى التي استعبدت النفوس لغير خالقها وملكت القلوب لمن يسومها الهوان وألقت الحرب بين عشق الشهوة ومحبة الحق سبحانه ودعت إلى موالاة كل شيطان مريد فصيرت القلب للهوى أسيرا وجعلت عليه حاكما وأميرا فأوسعت القلوب محنة وملأتها فتنة وحالت بينها وبين رشدها وحرمتها عن طريق قصدها ونادت عليها في سوق الرقيق فباعتها بأبخس الأثمان فيا حسرتاه لشهوة عاجلة ذهبت لذتها وبقيت تبعتها وانقضت منفعتها وبقيت مضرتها فذهبت الشهوة وبقيت الشقوة وزالت النشوة وبقيت الحسرة والكلام كثير ولكن أين من يسمعون وينفذون ولك رسالة نبهك السلف اعلم أن الله عز وجل إذا عصاه العبد حلم فإذا عاد إلى المعصية مرة أخرى سترى فإذا لبس لها ملابسها غضب الله تعالى لنفسه ذبطاً تضيق منها السماوات والأرض والجبال وشجر والدواب فمن ذا يطيق غضبه فإن كانت شهوتك وارتيادك للمواقع الإباحية سهلا ميسورا فإني أذكرك يوما تكون السماء فيه كالمهل وتصير الجبال كالعهن وتجث الامم لصولة الجبار وتذكر الآية وأنذرهم يوم الازفه إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين مال الظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فأين المهرب من هذه الآية وأين حمرة الخجل عندما تقف بين يدي ربك عاريا يوم لا ينفع مال ولا بنون ويسألك عبدي عصيتني وأصررت على معصيتي واثرت شهواتك ونظراتك على ارضائي وطاعتي بالله ماذا ستجيب ألا من عاقل لأمره بلغ سن رشده فوعى ما خلق له ردود سريعة عن ابن عباس جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشلشل دما فقال له ما لك قال يا رسول الله مرت بي امرأة فنظرت إليها فلم أزل أتبعها بصري فاستقبلني جدار فضربني فصنع بي ما ترى فقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا حين دخل عبد الله بن مسعود على مريض يعوده ومعه قوم وفي البيت امرأة فجعل الرجل ينظر إليها فقال ابن مسعود لو انفقات عينك لكان خيرا لك وإذا داعبك هذا السؤال النظرة الثانية تخفف النظرة الأولى ولذلك انظر ثانية فيرد عليك العلامة ابن الجوزي أنك لو نظرت فالظاهر تقويه ما عندك فإنما بهتك أول نظرة فالظاهر حسنه وإبليس عند قصدك لهذه النظرة يقوم في ركائبه ليزين لك ما لا يحسن ثم لا تعان عليه وإنك الآن في مقام معاملة للحق عز وجل على ترك المحبوب وأنت تريد أن تتثبت حتى إذا لم يكن المنظور مرضيا تركته فاذا يكون تركه لأنه لا يلائم غرضك لا لله تعالى معادلات وثنائيات قال أبو بكر الوراق أصل غلبة الهوى مقاربة الشهوات فإذا غلب الهوى أظلم القلب وإذا أظلم القلب ضاق الصدر وإذا ضاق الصدر ساء الخلق وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق وإذا أبغضه الخلق أبغضهم وإذا أبغضهم جفاهم وصار شيطانا رجيما معينات للإنقاذ أرشدك لها صاحب ذم الهوى أن يفكر في عواقب الهوى فكم افات من فضيلة وكم أوقع في رذيلة وكم من مطمع قد أوقع في مرض وكم من ذلة اوجبت انكسار جاه وقبح ذكر مع إثم غير أن صاحب الهوى لا يرى إلا الهوى أن يتصور العاقل انقضاء غرضه من هواه ثم يتصور الاذى الحاصل عقب اللذة فرب نظرة أورثت شهوة ورب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا أن يتدبر عز الغلب وذل القهر فانه ما من أحد غلب هواه إلا أحس بقوة عزه وما من أحد غلبه هواه إلا وجد في نفسه ذل القهر أن يتفكر في فائدة المخالفة للهوى من اكتساب الذكر الجميل في الدنيا وسلامة النفس والعرض والأجر في الآخرة وقل لي بالله عليك أين لذة آدم التي قضاها من همة يوسف التي أمضاها ومن كان يكون يوسف لو نال تلك اللذة فلما تركها وصبر عنها بمجاهدة ساعة صار من قد عرفت لذلك انهى ابن مسعود هذه المشكلة مع نفسه فقال إذا أعجبت أحدكم امرأة فلينظر إلى مناتنها. بل وصل الأمر عند بشر بن الحارث لأن يقول لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات حائطا من حديد روي أن موسى قال يا رب أوصني قال أوصيك بي ثلاثا حتى قال أوصيك بي ألا يعرض لك أمر إلا آثرت فيه محبتي على ما سواها فمن لم يفعل ذلك لم أزكه وأرحمه جلسة مصارحة أيام مدعي الفهم بدلا من إطلاق العين في النظرات ومن ثم التفكير في الشهوات ما أحسن الحال من نظرتها للمصاحف وبكائها من خشية الله ولكن كيف لعين آثرت النظرات أن تبكي من خشية الله أو كيف تستلذ بطاعته يا هو إلى متى تظل عينك تعبث بنظرة وقلبك ينبض بشهوة وعقلك سارح في اللذة متى تلقى الله بقلب متعلق به ومتى تفيق لنفسك بالله عليك إن قبضت روحك فبماذا تقابل ربك وماذا أنت قائل يا صاح انتبه وعقل امرك فرب نظرة أدامت حسرات وبالله كيف تحشر بجوار نبي الله يوسف تعجب ابن الجوزي حالك فقال فوا عجبا للمغالط نفسه يرضي نفسه بشهوه ثم يرضي ربه بطاعة ويقول حسن وسيء يا أنت أين حياؤك من الله ومن رسوله؟ همسة قال إبليس أهلكت ابن آدم بالشهوات وأهلكني بلا إله إلا الله والاستغفار الصافرة الرابعة الشيطان الخبيث أين السبيل؟ إن الشيطان ما هو إلا ذليل ولشدة تعلقك به وهيمنته عليك ومن غمرة اتباعك لخطواته كبر في عينك أما إذا دققت النظر لعلمت أنه شيء لا يذكر منتصبا أمام مصباح فتبين لك ظله وقد انتشر في بهو المكان لعلي أطلعتك على حقيقته فهو يدبر ويمكر لك كل مصيبة ويبذر لك الشر حيث خطوت ليوقعك في شباكه الوهمية التي بمعصيتك تتحول لشباك حديدية شيطان يترصد قال تعالى ألم أعهد إليك يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين ولذا فعليك بمحاربته بكل ما أوتيت من قوة لا أن تصافحه ممدا يد السلام وأرشد الإمام الغزالي الأولى إنه عدو مضل مبين ولا مطمع فيه لمصلحة بل لا يقنعه إلا هلاكك أصلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وهذا أقصى التحذير وغايته والثانية إنه مجبول على عداوتك ومنتصب أبدا لمحاربتك فهو آناء الليل وأطراف النهار يرميك بسهامه وأنت غافل عنه فكيف يكون الحال وكان أحد الفطناء مالك بن دينار فقال من غلب شهوات الدنيا فذلك الذي يفرق الشيطان من ظله أين السبيل يحكي عبد الله بن مسعود قائلا خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذه سبيل الله ثم خط خطوطا يمين الخط وعشماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله اسناده حسن ويترجمه شارحا بصيغته شقيق الزاهد موضحا ما من صباح إلا قاعد لي الشيطان على أربعة مراصد من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي فيقول لا تخف فإن الله غفور رحيم فأقرأ وإني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ويبرز ابن مسعود فهمه ويجليه عليكم بالطريق فالزموه فوالله لئن فعلتم لسبقتم سبقا بعيدا ولئن أخذتم يمينا وشمالا لتضلن ضلالا بعيدا انطلاقه تقطع الشباك استعذ بالله دوما وجاهده حسب الاستطاع واسمع ربك أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وصدق يحيى بن معاذ الرازي الشيطان فارغ وأنت مشغول والشيطان يراك وأنت لا تراه وأنت تنساه وهو لا ينساك ومن نفسك للشيطان عليك أعوان فإذا لا بد من محاربته وقهره وإلا فلا تأمن من الفساد والهلاك وعلم ذلك جيدا أصحاب الهمم فقال عبد العزيز بن أبي رواد لقد حججت ستين سنة وعملت أعمالا كثيرة من القربات ومع ذلك فما حاسبت نفسي قط إلا وجدت نصيب الشيطان من ذلك أقوى من نصيب ربي فليتني خرجت من الدنيا كفافا لا علي ولا لي فكيف بمن لم ير الحرام أو لم يحج ستين حجة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 بين الخير والشر ولأن الشيطان يزين للنفس سوء العمل والتعرض لعسره الحساب ففرق بين خيرك وشرك وهي صناعة العلماء الربانيه وفي منهاج العابدين إذا أردت أن تعلم خاطر الخير من خاطر الشر وتفرق بينهما الأول أن تعرض ما خطر ببالك على الشرع فإن وافق جنسه فهو خير وإلا فشر وثانيا اعرضه على الاقتداء إذا كان من فعل الصالحين أم ضدهم وثالثا اعرضه على النفس والهوى فإن كانت تنفر منه النفس أم تميل إليه فاعلم أنه شر والميزان الرابع اعلم ما تميل إليه النفس من ميل رجاء الله وطاعته أن تؤدي لمعصية وغضب الرب فهو شر واحفظ هذا الدعاء دعاء الورع الزاهد محمد بن واسع حين كان يدعو كل صباح اللهم إنك سلطت علينا عدوا لنا بصيرا بعيوبنا مطلعا على عوراتنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه اللهم فايسه منا كما ايسته من رحمتك وقنطه منا كما قنطه من عفوك وباعد بيننا وبينه كما بعد بينه وبين مغفرتك وجنتك إنك على كل شيء قدير فتمثل له إبليس يوما وقال له يا محمد لا تعلم هذا الدعاء لأحد وأنا لا أعترض لك به أبدا فقال له محمد والله لا أمنعه من أحد واصنع ما شئت عتاب لا عقاب لماذا تترك الشيطان يقلبك بين يديه هكذا لماذا كل هذا الضعف والخذلان أيمسك عليك ذلة أم هذا من كثرة الغفلة تغلب عليه بالوضوء الدائم واستعن عليه بكثرة السجود والاستعانة بالله وإلا فطيب الله ثراك وافهم نصيحة وهيب بن الورد اتق الله ولا تسب الشيطان في السر وأنت صديقه في العلانية الصافرة الخامسة أنا أعرف أنه لا فائدة إلهي يا أرحم الراحمين إلهي إن كنت غير مستأهل لما أرجو من رحمتك فأنت أهل تجود على المذنبين بفضل سعتك إلهي لولا ما عرفت من عدلك ما خفت من عذابك ولولا ما عرفت فضلك ما رجوت جنتك وثوابك إلهي إن كنت لا تعفو إلا لأهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون وإن كنت لا ترحم إلا أهل تقواك فبمن يستغيث المسيئون إلهي لو أتاني الخبر أنك غير قابل دعائي ولا سامع شكواي ما تركت دعائك ما بل ريقي لساني إلهي أين يذهب الفقير إلا إلى الغني وأين يذهب الذليل إلا إلى العزيز وأنت أغنى الأغنياء وأعز الأعزاء إلهي لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك ولئن طالبتني بتوبتي لأطالبنك بسخائك ولئن ادخلتني النار لاخبرن أهلها أني أحبك وكأنه سبحانه يناديكم ويهمس باذانكم رسائلي إليكم لا تنقطع وحب إليكم لا يتبدل وذكري إليكم لا يتحول إنما رددت إبليس لأنه لم يسجد لأبيكم فالعجب كيف صالحتموه وقاطعتموني يا معرضا عني وما لطفي عنه منفصل يا قاط اليوم لمن نويت من بعدي تصل لما الياس القاتل إذن أين ثقتك في حب الله لك ولما يئسك الشيطان من ربك أليس هو الذي خلقك وأسجد لك ملائكته أليس هو من قال لك إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلى صاعد أتقرب إليهم بنعمتي وانا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي من أقبل إلي تلقيته من بعيد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 الحسنة عندي بعشرة أمثالها والسيئة عندي بواحدة ومن استغفرها غفرتها له وأنا أرحم بعبادي من الوالدة على ولدها وهذا تصريح أبو تراب النخشبي إذا أجمع الرجل على ترك الذنوب أتته الإمدادات من الله تعالى من كل جانب يا قلوب عودي إلى ربك روي أن الله تبارك وتعالى إذا أراد ستر عبده كان معه يوم القيامة لا يفضحه على رؤوس الأشهاد وقد خاف العبد هذا الموقف العظيم لعلمه كثرة ذنوبه فيقرأ بعد أن يعطى كتابه بيمينه الوجه الذي فيه السيئات سرا ويقول سبحان الله ليست حسنة واحدة وتقول الخلائق سبحان الله وليس في كتاب هذا العبد سيئه واحدة فإذا فرغ من القراءة سرا تجل المولى عليه وأسمعه قوله تشيع في نفسه الرضا يا عبدي هذه حسناتك في ظهر كتابك أظهرتها لخلقي وسترت عنهم سيئاتك في الدنيا والآخرة يا ملائكتي اذهبوا به فقد رحمته وأدخلته الجنة تجد عذرا بعد كل ذلك وإن لم تعد فأنت حر حر حر يا من له ستر علي جميل هل لي إليك إذا اعتذرت قبول أبديتني ورحمتني وسترتني كرما فأنت لمن رجاك كفيل وعصيت ثم رأيت عفوك واسعا وعلى سترك دائما مسدول فلك المحامد والمحاسن والثنى يا من هو المقصود والمسؤول هيا بنا نشتري المصابيح يقول صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد لم يكتب عليه حتى يذنب ذنبا آخر ثم إذا أذنب ذنبا آخر لم يكتب حتى يذنب ذنبا آخر فإذا اجتمعت عليه خمسة من الذنوب وعمل حسنة واحدة كتب له خمس حسنات وجعلت الخمس بإزاء خمس سيئات فيصيح عند ذلك إبليس عليه اللعنة ويقول كيف أستطيع على ابن آدم فإني وإن اجتهدت عليه يبطل بحسنة واحدة جميع جهدي وإلى من يزال مصرا على رأيه واليأس يقطع كبده يقول حبيب قلبك صلى الله عليه وسلم صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال فإذا عمل العبد حسنة كتبها بعشر أمثالها وإذا عمل سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتبها قال صاحب اليمين أمسك فيمسك ست ساعات فإذا استغفر الله منها لم يكتب عليه شيئا وإن لم يستغفر كتب عليه سيئة واحدة رواه الطبراني والبيهقي واسمع لرجل قنط من رحمة الله لكثرة ذنوبه فأفاقه الإمام علي بن أبي طالب يا هذا يأسك من رحمة الله أعظم من ذنوبك وبعد كل هذا تقول لا فائدة مني أنا أعرف نفسي أقول لك من خلقك ومن جعلك مسلما ومن أنعم عليك ومن يغفر لك ومن خلق لك الجنة ومن أخبرك لا تقنطوا من رحمه الله ومن عفى لك أعضاءك وجوارحك ومن يرقق قلبك ويهدي لك نفسك وبعد ماذا تريد أكثر من ذلك استعن بربك وألح بالدعاء أما سمعت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي صحيح فلا تيأس لأن باب الرحمة ينتظر شخصك وإذا برزت الإرادة فأقول لك هنيئا وقبل أن تتسلم إذن الدخول فاستلم هدية ابن عباس إذا تاب العبد تاب الله عليه وأنسى الحفظة ما كانوا كتبوا من مساوئ عمله وأنسى جوارحه ما عملت من الخطايا وأنسى مكانه من الأرض وأنسى مكانه من السماء ليجيء يوم القيامة وليس شيء من الخلق يشهد عليه بذلك الآن الآن الآن فارق نفسك بخطوة ارجم شيطانك بتسبيحه طهر جوارحك بوضوء اكرم لسانك باستغفار ضع قدمك الآن بركعتين وقل لمن يثبطك هذا الكلام قول زيد بن اسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال انطلقوا به الى النار فيقول يا رب أين صلاتي وصيامي فيقول الله تعالى اليوم أقنطك من رحمتي كما كنت تقنط عبادي من رحمتي وتذكر قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون غوصه في واسع الرحمة جاء في بعض الآثار أن السيدة عائشة قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى لا يضحك من يأس العباد وقنوطهم وقرب الرحمة منهم فقلت بأبي وأمي يا رسول الله أو يضحك ربنا عز وجل فقال والذي نفسي بيده إنه يضحك. رواه أحمد عن ثوبان ويعلق الإمام القشيري إذ الضحك علامة الرضا وبذلك علم أن الله تعالى لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة فمن أطاعه فبركة طاعته عائدة عليه ومن عصاه فشؤم معصيته راجع إليه فإن تاب عنها فلا يياس من رحمة الله تعالى فإن يئس منها فهو جاهل وقال الشافعي كلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما فما زلت ذا جود وفضل ومنة تجود وتعفو منة وتكرما همسة سمع أعربي ابن عباس يقرأ وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها فقال والله ما انقذهم منها وهو يريد أن يوقعهم فيها فقال ابن عباس خذوها من غير فقيه وقبل السلام اقذف نفسك في المعمع بان لك الرشد وظهر لك الربح وقامت شوكه الميزان ولا ينصحك مثل المعصوم ولا يدلك إلا القرآن وقد قامت عليك الحجة وما بقي لك عذر وليس لك مهرب فتب لمولاك وهجر دنياك وأكثر من الزاد الثمين وتمسك بحبل الله المتين فيا من باع حظه الغالي من الجنة بأبخس الثمن وغبن كل الغبن في عقده مع ربه إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلعة فسل من يدلك عجبا من بضاعة معك الله مشتريها وثمنها جنة المأوى والسفير الذي جرى على يديه عقد البيع وضمن الثمن عن المشتري هو الحبيب صلى الله عليه وسلم وأعجب من العجب نفسه أنك أنت المقترض إلهنا ومولانا إلهي ما عصيناك جهلا بعقابك ولا تعرضا لعذابك ولا استخفافا بعدلك ولكن سولت نفوسنا وأعانتنا شقوتنا فغرنا سترك علينا فارحم عبادا أغراهم طول امهالك وأطمعهم كثرة افضالك وذلوا لعزك وجلالك ومدوا أكفهم لطلب نوالك ولولا هدايتك ما طلبوا ذلك فهل تقبلنا يا أرحم الراحمين